والسماوات والأرض واختلاف الليل والنار والفلك التي تجري في البحر eribimane foon nas ve manzalum Allahu min sema Al the. End. s but in ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العهاب أن لِلَّهِ شديد الله إذ تفرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا وراء العذاب وتقطعت بذم الأسى وَقَالَ الَّذِينَ تَتَّبَعُوا لَنَا Come on. on a Sen